اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وعفوا وعطقا من النار وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ لَنَا فِيهِ يَا اللَّهِ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجَ أَيُّهَا لَا حِبَّةُ مَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ وَتُقَامُ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي قد الله الله سو, سو صفوفكم وتراصوا الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تهربنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو وَتَخْذُونَهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ بِنْ أَصْحَابِ السَّاعِيِّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نَعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 في اب سنب رياح فتير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه الى بلد فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك لِمَنْ حَمِدَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وبكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم منهم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معنه همر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستهي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَفُ الْكَفِيهِمْ وَأَخِرًا لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَقَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلِهِ سَبْعَ ذلكم الله ربكم له الحق ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم Sami Allahu liman hamida Rabbana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 اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إذا إذا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولنعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعون ذا جد من كل وهكذا أيها لا في الله قضيت شعائر صلاة الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الباري من محمد الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف في هذه الأثناء أيها الأحبة لا يسعني إلا نتقدم لكم بوافر الشكر والامتنان على حسن متابعتكم لنا من خلال قناة السنة النبوية كما لا يفوتني أن أقول لكم تحيات كافة إخواني في قناة السنة النبوية من الأخراج الأستاذ موسى الرحيلي ومحدثكم أكرام بن محمد بوريكيت أيها الأحبة إلى أن نلقاكم في فترات أخرى قادمة لكم منا أطيب التحايا